قَوْلُهُ الذُّورَا وَإِنَّ اللَّهَ الْعَفُوُّ النَّثُورُ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَزَغُوا عَنْهُمْ يَتَنَاجَوْنَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُعَظِّنُ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَن يَضْمَنَ سِتِينَ مِسْكِينًا فَذَلِكَ تَوْبَةٌ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ الله حُدُودُ اللَّهِ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 حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجعوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجعوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله من صدقات فاذا لم تفعلوا الله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 إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلّاءِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُمْ أَنَّ نَارَ جَهَنَّمَ مَوْلَاهُمْ يَوْمَ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤمن من حد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو أبناهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من وأيدهم بروح منه ويورثون جناتٍ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضى الله عنهم رضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات سبح لله ما في السماوات وما في الأرض هو العزير الحكيم والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا ظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يعتسبوا لم يعتسبوا وقد في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أول الأنصار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 ذلك بأنهم شابق الله ورسوله وما يشاب وما يشابق الله فإن الله شديد العقاب ما وضعتم مينة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله من يخزي الفاسقين وما أفا الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله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 والذين تبوا التارة والإيمان، والذين تبوا التارة والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويأثرون على أنفسهم ولم كان بهم خصاصة، ومن يقشح نفسه فأولئك هم المفلحون. وَالَّذِينَ نَجَوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن أَهْلِ لا لَنُخْرِجَنَّكُمْ معكم ولا نضيع فيكم فِيكُمْ أبدا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ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 فكان عظمتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت من عمل واتقوا الله ان الله خبير بما تعمل ولا تكونوا كالذين نسوا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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالموادة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أنتم منه بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وبطراء رضائي تسرون إليهم بالموادة وأنا أعلم بما اخفيتم وما أعلنتم وما يفعل منكم فقد ظل سواء السبيل إن يفقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ووتوا لو تكفروا لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير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 لقد كان لكم فيهم أسبة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخير ومن يتولى فإن الله هو الغلي الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفر رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تمروهم تقسطوا إليه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 اِن عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرُدُّوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَهُنَّ حِلٌّ لهم ولا هم يحلون لَّهُنَّ وَلَهُنَّ حِلٌّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا يُؤَاخِذُكُم إذا أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ بينكم والله عليم حكيم، وإن فاتكم شيئا من أزواجكم إلى الكفار فعاقلتهم فأتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون.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 بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفر رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولى القوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبر بسم الله الرحمن الرحيم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 يظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب إليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم من يدخلكم جنات تجريم حقتها الأنهار ومساكن ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبناها نصر من الله وفتح قريب ومشير المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كنوا أنصار الله كما طالع سبأ بن مريم لحواريين من أنصار إلى الله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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا أُقضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ تِجَارَةً أو لهون قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّهُ رُؤُسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُشْتَكْبِرُونَ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 أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لو لا لولا لو لا أصرتني إلى أجل قريب فأصدقواكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها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 من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم من بينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حبيد زعم الذين كفروا وأن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاغ ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفجر العظيم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 أزواجهم أولادكم عدوال لكم فاحذروهم وإن تعفو وتصفحو وتوفرو فإن الله رفيع رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم اسمعوا وأضيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يضشح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله ضرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكر حليم عالم الغيب والشهادة عزيز حكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقت من النساء فطلقهن لعدهن وأحسن عده واتقوا الله ربكم لا تخرجهن من بيوتهم ولا يخرجن إلا أين يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله وما يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله لا تدري وَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بَلَوْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَطِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذلكم يعظ به ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّنَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَرًا وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إن ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُنَزِّلْ لَهُ مِن أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عنه سيئاته ويعظم له a um. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن عملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واتمروا بينكم بمعروف وإن تعسرتم فسترضع له إخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن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 Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r lima tahrım o ma ahlal Allahülak. تبتغي مرضاة أزوادك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذا أسر النبي إلى بعض أزواده حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم إن تجوبا إلى الله فقد صوت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبري صالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك الظهير عسى ربه إن طلق كن أن له أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات, عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهلكم نارا وقودها النس والحجارة عليها والحجارة عليها ملاك ظلا شداد لا يعصون الله ما أمرهم ما يفعلون ما يأمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما ترزقنا ما كنتم تعملون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 ورب الله مثلا للذين كفروا رأت نوح أم رأت لوط كانت تحت عبده من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما, عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين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 وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهبنا الصراط المستقيم، صراط الذين عمت عليهم غير المرفوض عليهم، وللله صداب الله العظيم. سلَّمَ رَبُّكَ رَبَّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ve alhamdulillah Rabb al-alamin, al-Fatiha. Muhterem kardeşlerim, dün Yeni Doğan bölgesinde internet arızası vardı. Yaklaşık 2 saat, tam bizim mukabele okuyacağımız saatlerde internet kesintisi oldu. Dolayısıyla 27. üzü okuyamamıştık. Vakti müsait olan kardeşlerimizle şimdi 27. üzü okuyacağız. Ama linki tekrar girmemiz İcaf ediyor. Hayırlı günlerimiz olsun inşallah.